بَنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاثَكَ وَتُبْ عَلَيْنَا وَأَرِنَا مَنَاتِكَ وَتُب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ تُكْوِنُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَنْ الَّتِي بَرَاهِمَ إلَّا مَن سَفِيهَا نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْقَفَ إِنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 113. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 114. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله فَإِنْ لَكُمُ الدِّينُ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لَهُنَّ مَاتَ يَعْقُوبُ أعبدون من بعده. إذ قال لبني إسرائيل: أعبدون من بعدي. قالوا: نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسماعيل وإس 124. آق إلها واحدا ونحن له مسلمون 125. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تس ألو نعم ما كانوا يعملون.